اثبتوا يا اهل الليل يا اللي اوثل بيني يا الوجه الوفي اثبتوا يا اهل اذلب اللي يذلب ياهل فرجا ويقرب الوجه الوفية يخسى الحلف نجرب روسي والرافضي ومنهب في الجموع الغبية اذلب النار تلهب والمنايا اذلبية من قربها تعذب ثم لا قال بني عصبة الحق تغلب باذن ربي قويه طاقه النار ترعب كل شلا ضويا والطواغيت جدهم يوم تسمع دوي يا العدا رمطوب البلي يا نسكم حقي واجب في قيمال فدي يدل بالموت توهب من غزغى لديا والمضاق مركب بعدها المدفع يا المجاهد تهب والبس البندقي يا حضر ربك وواظب نهج سنات نبيه وذبح الكافر الكلب والفلاله اندنيات ترك الد اسقوا روى الماء شربيا الله وارغب في <تصفيق> الجنان العليه من دع الله يوهب مني ولا عطي انشيروا يا الاذلب نسمة الناصر جي اثبتوا يا الاذلب يلي يوثي الابية الفرج جاوي قرب الوجه الوفية يخسى الحلف لاشرب روسي والرافضية والنصيري ومنهب في الجموع الغبية اذلب الناس ملقى غالبني يا عشبه الحق تغلب دنيا ربي قوي يا طلقه النار ترعب كل شلا ضويا والقواغيت تضرب يوم تسمع دوي يا العدو نحب نحب الغطاب البلي يا نسفكم حقي واجب في قيمنا الفتي يذل بالموت توهب غزاى على الدنيا